وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ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 وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُمْ بِالْبَنِينَ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 أَمْ آتَيْنَا هُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّهِ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ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 بل ما تعطوا هؤلاء وأبائهم حتى حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولم جاءهم الحق قالوا قالوا هذا سحرو وإننا به كافرون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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم ليتخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون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 أَوْ نُرِينَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فذعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِي الضَّعْنِ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي سُلْطَانٌ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سنفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُولِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُنُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون Ami apsamun anaa la nasmag sirrahum wa najwa hum bala warushulna لديهم يكتبون قل إن كان لربمان ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون